وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن السَّبِيلِ وَيَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِأَسَى